نساء الأنبياء معصومات ولكنها خيانة دينية بعدم إسلامهن وإخبار أقوامهن بمن يؤمن مع أزواجهن انتهى وقد يستأنس لقول ابن عباس هذا بتحريم التزوج من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده والتعليل له بأن ذلك يؤذيه كما في قوله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما فإذا كان سؤالهن بدون حجاب يؤذيه والزواج بهن من بعده عند الله عظيم فكيف اذا كان غير السؤال وبغير الزواج إنما كانت الأنبياء عند الله أعظم من ذلك عليهم من الله أفضل الصلوات والسلام وقوله تعالى فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فيه بيان أن العلاقة الزوجية لا تنفع شيئا مع الكفر وقد بين تعالى ما هو أهم من ذلك في عموم القرابات كقوله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون وقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه الآية وجعل الله هاتين المرأتين مثلا للذين كفروا وهو شامل لجميع الأقارب كما قدمنا قال صاحب التتمة أثابه الله وقد سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في معرض محاضرة الله الاستطراد في ذلك وذكر قصة هاتين المرأتين وقصة إبراهيم مع أبيه ونوح مع ولده فاستكمل جهات القرابات زوجة مع زوجها وولد مع والده ووالد مع ولده وذكر حديث يا فاطمة تعملي، فاني لا أغني عنك من الله شيئا ثم قال ليعلم المسلم أن أحدا لا يملك نفع أحد يوم القيامة ولو كان أقرب قريب إلا بواسطة الإيمان بالله وبما يكرم الله به من شاء بالشفاعه كما في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم الايه قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين جاء في هذا المثل بيان مقابل للبيان المتقدم والمفهوم المخالف له وهو أن المؤمن لا تضره معاشرة الكافر كما أن الكافر لا تنفعه معاشرة المؤمن قال المؤلف وفي هذا المثل قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في مذكرة الإملاء لقد اختارت امرأة فرعون في طلبها حسن الجوار قبل الدار انتهى أي في قولها ابن لي عندك بيتا في الجنة الآية قوله تعالى ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا بين تعالى المراد بالروح بأنه جبريل عليه السلام في قوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وهو جبريل كما في قوله نزل به الروح الأمين أي نزل جبريل بالقرآن وفي هذه الآية رد على النصارى استدلالهم بها على أن عيسى عليه السلام ابن الله ومن روحه تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وبيان هذا الرد أن قوله جل وعلا فأرسلنا إليها روحنا فيه تعدية أرسل بنفسه وهذا يدل على أن الذي أرسل يمكن إرساله بنفسه وهو فرق عند أهل اللغة بين ما يرسل نفسه وما يرسل مع غيره كالرسالة والهدية فيقال فيه أرسلت إليه بكذا كما في قوله وإني مرسلة إليهم بهدية الآية فالهدية لا ترسل بنفسها ومثله بعثت تقول بعثت البعير من مكانه وبعثت مبعوثا وبعثت برسالة ثانيا قوله فتمثل لها لفظ الروح مؤنث كما في قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أنثى الفعل في بلغت وهنا الضمير مذكر عائد لجبريل عليه السلام وقوله فتمثل لها بشرا سويا ولو أنه من روح الله على ما ذهب إليه النصارى لما كان في حاجة إلى هذا التمثيل ثانيا قوله لها إنما أنا رسول ربك ورسول ربها هو جبريل عليه السلام وليس روحه تعالى رابعا قوله لأهب لك غلاما زكيا ولم يقل لأهب لك روحا من الله ومن هذا ايضا قوله جل وعلا للملائكة إني خالق بشرا من طين يعني آدم عليه السلام فإذا سويته ونفخت فيه من روحي اي نفخت فيه الروح التي بها الحياة فقعوا له ساجدين فلو أن الروح من الله لكان آدم أولى من عيسى لأنه لم يذكر إرسال رسول له وقد قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم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 فكل من آدم وعيسى قال الله تعالى له كن فكان والله جل وعلا أعلم أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي ما كتبه المؤلف في تفسير سورة التحريم وستكون لقاءاتنا القادمة في تفسير سورة الملك إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته